وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاظن الله وإياكم منها أيها الإخوة المسلمون خطبتنا في هذه الجمعة المباركة نتكلم فيها عن عبادة عظيمة عظيمة عن عبادة هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وإن شئت فقل هي أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق نتكلم عن عبادة هي عمود هذه الديانة نتكلم عن عبادة هي من أحب بل هي أحب الأعمال إلى الله جل في علاه نتكلم عن عبادة فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات فرض هذه العبادة العظيمة ليدلك على أنه يحبها حبا عظيما سبحانه في علاه ففرضها فوق سبع سماوات فرض هذه العبادة العظيمة فرضها ليلة الاسراء والمعراج يوم أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف على خلاف بين العلماء لكنها فرضت فوق سبع سماوات وهذا ولا يوجد عبادة سوى هذه العبادة فرضت من فوق سبع سماوات دون واسط روحه الصلاة يشعر أن حياته الصلاة لا طعم له في هذه الدنيا إلا بها إنها الصلاة هذه الصلاة التي في آخر أنفاس رسول الله بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها كل ما صحى من تلك الإغماءات إغماءة الموت وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة يعني حافظوا على الصلاه احفظوا الصلاه واظبوا على الصلاه الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها بابي وامي عليه الصلاه والسلام ان الصلاه هي أعظم اركان الإسلام العملية قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث فهي ثاني ركن بعد التوحيد وأعظم وأول ركن على كل الأركان العملية أعظم ركن عملي هي الصلاة هذه الصلاة العظيمة هي عمود الديانة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام توحيد راس الامر الاسلام وعموده الصلاه ودنوه سلامه به يظهر الجهاد راس الامر الاسلام وعموده اذا انكسر العمود ايش سقط البناء فتنبه تنبه أيها الحبيب المسلم تنبه أيها الأخ المسلم لهذه العبادة العظيمة يوم ما طعن عمر رضي الله عنه وعلى الله وجاءوا له إلى الصلاة بعد ذلك بعد ما نقل قام قام نعم أوفذوه للصلاة مجروح شربوه لبن خرج من الجرح مسموم الجرح ومع ذلك ايش قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ومما يدلك على عظمها وخطوة عظم شأنها وخطورة تركها ان أن العلماء على فريقين على مذهبين في حكم تاركها ايش تاركها كسلا تركها كسلا لا جحودا هو مسلم، فتركها كاسلا عنه ما هو فاضي ما هو فاضي صلي لماذا خلقت ولأي شيء خلقت ما هو فاضي سكيت لماذا, لماذا خلقك الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومن عظائمها التوحيد ثم الصلاه الخلق هذا المسلم أو المخلوق المسكين خلق للعبادة ولم يخلق لي ايش أن يرزق الرزاق من هو الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله تكفل برزقك كتب لك رزقك وانت في بطن امك مكتوب لك كل شيء والله لو تجري جري الوحوش غير الرزق الذي كتبه الله عليك لم تجاوز فعلى رسلك واعبد الله على رسلك وتقرب إلى الله على رسلك واطلب الجنة هذه العباده العظيمة مما يدلك على خطورتها وخطورة تركها أن العلماء اختلفوا على تاركها على قولك فمن من العلماء من قالوا إن تارك الصلاة عاصي لكنه أي عاصي عاصي لكن أي عاصي قالوا عاص عصيانا أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا وأشد من السرقة وأشد من أكل أموال الناس الله أكبر النادي هي عمل تاركه لان عمود الدين يا اخوان لانها عمود الدين لانها احد اركان الاسلام الخمسه عمود وركن ركن ركين في الديانه ولذلك كان تاركها كان تاركها على قول هذا المذهب اشد من هذا وهذا باتفاق اتفاقه العلم في هذه النقطه هو لا شك اشد من شارب الخمر واشد نس الله العافيه انا ولكم من الزاني واشد من اكل اموال الناس بالباطل اشد انها عظيم هذا فريق فريق اخر ماذا قالوا تامل اذا كان في تارك للصلاه قول له هذا تامل يا اخوه الفريق الاخر قالوا تارك الصلاه هذا كلامنا كله على الكسل الجحود يجحدها يقول ما هي واجبه هذا اجماع أهل السنة إجماع المسلمين أن من ترك الصلاة جحودا يعني يقول لا من قالها واجبة ما هي واجبة الله أوجبها بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء باجماع الأمة وتأتي تقول من يقول أنها واجبة هذا كافر بإجماع المسلمين ليش لماذا لأنه مكذب لكتاب الله مكذب لقول الله مكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم راد للإجماع دافع في نحره فهو لا خلاف في كفره لكن كلامنا كلامنا هو عن المصيبة التي حلت في هذا الزمان اسمه مسلم لكن ما يصلي ما سجد لله سجده ما سجد لله في حياته سجده مصيبة وظهر كيف ما تسجد لله لجعفر ابن محمد الصادق المعروف بالصادق رحمة الله عليه وهو من آل البيت وهو من الثقات الأثبات قيل له ما بال الشارع سمى تارك الصلاة كافرا وما سمى الزاني كافر ليه قال لأن الزنا ركبت فيه شهوته لكن ترك الصلاه ما هي الشهوه ما هو الداعي فاقد للداعي ما هو الداعي الذي يجعله لا يسجد لله ولذلك العلماء الذين قالوا بهذا القول من ادلتهم على كفر تارك الصلاه وساتئ بالادله لكن ذكرني هذا بدليل ما جاء على بالي اصلا من ادلتهم الان جاء في بالي وهو ان الله تعالى قال لابليس اللعين الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين استكبر على ايش على سجده سجده قالوا اذا كان ابليس كفر بالسجده فتارك السجدات من باب اولى ان يكفر وهذا دليل قوي وهذا دليل فيه قوه ودليل فيه وجاهه عند العلماء من ادلتهم وقولهم ترى ما هو ضعيف يا اخوان هذا القول بأن تارك الصلاة كسلا كافر هذا ذكر ابن تيميه أنه قول, قول أنه قول جمهور السلف بل نقل إسحاق ابن راهوية رحمه الله الحمد نقل وهذا كان قريلاً الإمام أحمد في زمن أحمد قريلاً هذا عالم وهذا عالم نقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر خارج من دين الإسلام إجماع بل جاء في جامع الترمذي وغيره عن عن شقيق بن عبد الله تابعي قال لم يكن الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة شف انظر لم يكن الصحب الكرام ولذلك نقل بعض العلماء إجماع الصحابة ولو تأملت في الاسانيد كلها تجد, تجد عن الصحابة انه يشيرون كما سمعت عن عمر وجاء عن المسعود لا دين لمن ترك الصلاة وجاء الطائفة من الصحابة ما بينهم خلاف يا إخوة ما بينهم خلاف في خطورة هذا الأمر ومن أدلة هذا الفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث جابر بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة وجاء في بعض السنن في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريد بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة منهم؟ كفار المنافقين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة خاص المنافقين فمن تركها فقد كفر يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إلا جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين يعني الموت حتى هم على على الحاله هذه حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين صلى الله عليه وسلم. لم نكن من المصلين يقولون فهم وقال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صل على عاتي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بل ان الشارع جعلها علامه على الاخوه قال الله عز وجل عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فان تابوا واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ادله عظيمه خطيره لمن قالها بهذا القول فالقضيه اذا ما هي سهله والله يا اخوان والله ما هي سهله تخيل لو أنك تأتي يوم القيامة وإذا بالراجح من, من أقواله العلم أن تارك الصلاة كساً كافر. شو ما أنت؟ خلاص الان يوم القيامه تخيل يوم القيامة قافت وإذا بأن المذهب الراجح بين القولين أن تارك الصلاة كافر خارج من دين الإسلام. مش يكون موقفك؟ ما هو موقفك كالأخر؟ أنتهى كل شيء ده. فضي الأمر. الآن فضي الأمر يوم القيامة. ما عت في عمل. وما فيها رجعه كما قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعون يتمنى ان يرجع ياتيها الردع كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يبعث ويدخل وي النار الله العافيه ما, فيه ما فيها مجاملات هذه لا مجاملات فيها اذن, إذن ترك الصلاه امره خطير يا إخوة هذه الصلاه العظيمه لا تفرط فيها قول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأصلي واسلم وأبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله ان هذه الصلاه العظيمه هي حياتك هي روحك هي نفسك هي صلتك ايها العبد بينك وبين الله جل جلاله معناها في اللغه اصلا ايش الدعاء صلاه ها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ادعوا لهم الصلاه في اصل لغه العرب الدعاء هي الصلة التي بينك وبين الله جل جلاله سبحانه وتعالى فاحذر أن تضيع هذه الصلاة احذر أيها الاخوه احذروا أيها الاخوه أن تضيعوا هذه الصلاة العظيمة وإذا كان ثمة شخص من أقربائك أو من أهلك مضيعا لهذه الصلاة أو مضيع لهذه الصلاة فانصحوا فإن النصحة واجب وخاصه في هذا الأمر الخطير وخاصة في هذا الأمر الخطير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون حصر الفلاح في هؤلاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعون الخير فاحرص على دعوتهم إلى الخير لا تكتفي برجاتك لنفسك إن جود بل بلغهم هذه الشريعه أيها الاخوه ادعوهم مرهم انصحهم بين لهم قامت الحجه لهذا بعث الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه ها حتى لا يكون لهم حجه ما جاءنا نذير ما جاءنا كذا ما بوين لنا لا بل بين شرع الله تبارك وتعالى من واجبات هذه الشريعه العظيمه من واجبات هذه الشعير العظيمه من واجبات هذا الركن الركين ان تكون هذه الصلاه في المساجد فمن كان حرا بالغا ذكرا كان حرا بالغا ذكرا صحيحا يسمع النداء لا يجوز له اطلاقا ان يصلي في بيته بل يصلي في المسجد فصلاه الجماعه واجب ايها الكرام لما جاء ابن ام مكتوم رضوان الله عليه وعلى سائر الصحابه الكرام الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني رجل اعمى ليس لي قائد يقودني الى المسجد رجل اعمى وانت اعمى رجل اعمى والحمد لله نحن نفصل رجل اعمى رضي الله عنه فقال النبي فرخص له بابتداء فلما أراد أن ينطلق في الرواية فلما ولا دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال أجب لا اجد لك الرخصة وان الآن يسمعون النداء والنداء تلو النداء والنداء والنداء اما أنه إنجاز للتعبير مسمّر على النت وإما أنه مسمّر على كرة وإما أنه مسمّر على مصيبة أين تعظيم الله؟ اين تعظيم هذه الدعوه التامه اللهم رب هذه الدعوه التامه للادم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاه القائمه اين تعظيمها يقال لك حي على الصلاه وحي على الفلاح وانت صحيح مقيم وتسمع النداء حر وذكر وما تاتي مصيبه المصائب يا اخوان قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر يعني يشعر مريض لا يستطيع مثلا او انسان مثلا على الطوارئ انسان طوارئ الطبيب المستشفى طوارئ الحرس طوارئ ما شابه من هذا يحتاجونه اذا لم يكن ثم شخص غيره يغني عنه فهنا تقدم يقول العلماء تقدم المصلحه العامه على الخاصه حضوره مصلحه خاصه لكن بقاؤه لحراسه حدود المسلمين بقاؤه لحراسه حدود الدوله الاسلاميه بقاؤه لتطبيب الناس اصحاب الحالات الحرجه مصلحه عامه والقاعده الاصوليه تقول ان المصلحه العامه مقدمه على الخاصه معي يا إخوة رجل جراح اذا راح من يسوي عمليات مفاجئه هذا يرخص له العلماء وهكذا الخوف المطر الشديد البرد الشديد الذي يمرض به هل من اسبن الاعذار التي يذكرها العلماء في هذا الباب لكن الانسان اذا جاهد نفسه حتى مع مرضه ان كان يستطيع والله قال قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم يقول كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين دما من المرض ويوضع في الصف شوف حرص السلف يا اخو شوف حرص الصحابه الكرام على صلاه الجماعه حرص عظيم يا والله ما ترى من ذاك الحرص أبدا إلا ان يشاء الله عز وجل ولذلك فاحرصوا على صلاة الجماعة احرصوا على أن تؤدوا هذه الصلاة في المساجد يا إخوة إياكم أن تضيعوها فتضيعوا يا إخوة إياكم أن تضيعوها فتضيعوا فاحرصوا عليها فإن فيها قوة ان فيها ايمان حينما تاتي تسمع القران وتجتمع باخوانك وتصلي خلف الامام وتستجيب, وتستجيب لامر ربك هيا على الصلاه هيا على الفلاح امر عظيم ايها الاخوه هذه العباده العظيمه سلوان لك صله بينك وبين الله عز وجل عون لك على اعباء الدنيا اما سمعتم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين عون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال عكس ما يقولون الناس الآن الآن بعض الناس إذا جلس في المسجد يمنع على ما يأتي المؤذن أو يكون المؤذن جالس ينظر فيه ينظر فيه يمينه ويسار متى يقوم متى تحرك يتحرك التفت له قامت أو ما قامت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. لسان حال بعض الناس ولا يقول الكل حاشة لله وحاشة أن أظلمه إلا من رحم الله، موجود من رحم الله فضل الله عز وجل في هذه الأمة، كثير من الناس لسان حاله وشئ يقول رحنا منها، ما يصرحوا لكن أقم يا أخي صار الوقت يلا يلا، أغلس الصلاة خلص، يلا. لا يا أخي، أنت خلق لهذا اصبر، والإنسان في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ينتظر الصلاة، أنت في صلاة يعني الآن يكتب لك أجر صلاة، ما دمت تنتظر الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاه فالصلاه يا إخوة قره عين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه قره عين يا اخوه والله قره عين لمن قام بها بخشوعها واركانها وواجباتها نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه Alleen maar gif in de muislimien en muislimaten. En ik ben hem wel en wou het. En ik ben hem ook muziek. in de karfu, en ik wil het af, en ik wil het af, en ik wil het af, en ik wil het af, en ik wil het af, en ik wil het af, en ik wil اخره حسنا وقناع عذاب اللهم اغفر للمسلمين منهم والأموات. إنك سميع مجيب الدعوات اللهم وفق ولاه امور بلاد المسلمين لما تحب وترضى اللهم وفقهم للعمل بكتابك نبيك يا رب العالمين اللهم وفق ولي لما تحب وترضى اللهم وفق امير البلاد لما تحب وترضى يا رب العالمين وخذ بنا الى الخير اللهم خذ بنا لما تحب وترضى وانصر دينك يا رب العالمين اللهم انصر سنه يا رب العالمين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين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 ما عليك بأعداء الديانة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلي وصحبه